قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم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 اكثرهم لا يعلمون ام من يجيب المضطر اذا دعاه ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ سَعَانَ <تعال> الله عَمَّنْ يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ صادقين قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله قل لا يعلم في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمود